صلى <تصفيق> الله عليه وسلم لا إله إلا هو لا بد متعلم المعلم إيش حيقول؟ ما سمع لي ذكره الصباح إن شاء الله ضيع بقى في البر نأخذ مقرن الباقي ما هوش يعني نقرر عليها، نعم؟ ثم أدابه في نفسه ودرسه فكأداب المعلم وهو ده السبب اللي حفظنا أداب المعلم في نفسه وأدابه في درسه إيه من بين الاثنين إيه يعني إيه أدابه في نفسه؟ لأخلاق اللي يتحل بها عموما وأدابه في درسه لأدابه صور للعلم يعني نحن نحن نباقي له أدابه في تدريسه ما نحن نشبهها أي فشوه مش يعني وقد أوضحناها وينبغي أن يطهر قلبه من الادناس زيادة على الفترة ينبغي أن قلبه من الأدناس ليصلح بقبول العلم وحفظه واستثماره ففي الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان في الجسد مضغه مضغط إذا صرح, صرح الجسد كله وإذا فسد, فسد الجسد كله آل وهي القلب طبعا متأمل الجملة يقول ينبغي أن يطهر قلبه من الادناس ده هو التعلم يعني ما يقولش هو يبدأ يتعلم وهو ظاهر القلب لكنه هو بيتعلم يبقى بيطهر القلب لأنه هو كده, كده كان يتكلم في اداب المعلم وهذا أنه هو ما يمتنعش عن تعليم من كسدت نياته لأنه هو جديد التعلم من النياته فصلت على من الحاجات اللي يحتاج بها المتعلم لا إما هو أنه يصبح ميا. وقال: تطيب القلب للعند كتطيب الأرض للمزارعة أو للزراعة، وينبج أن يقف على العلاخ الشاغلة عن كمال المشهادة في التحصيل، ويرضى بيسير النقود وأصبر على ضيق العيش. أي هي العلاخ الشاغلة أمثلة؟ بيطلع على المشغل ايه اللي ممكن يشبع طالب العلم عن سابع عن قول ان بحيث بعد كده اعمال بعد كده هيستنعق شهوات الدنيا المال او النساء او زينه المنزل او او طيب الثياب او غيره يعني شهوات الدنيا كلها الله عز وجل جمع شهوات وقال زين زينا حب الشهوات زينا من حب الشهوات؟ للناس كلهم مؤمنين وكافرين يعني صادقين ومنافقين كل الناس على حد سواء مزين لي حب الشهوات ويعني مطلع الآية دول ان هي نفسها ما هياش زينة حقيقية ولكن هي مزينة ديزا يعني هي ما هياش على حقيقة ما يراه الانسان مالكم مشغولين بايه مشغولين بايه ايه شنو رغبه خاطئه قوموا شهوات بايه بقى شهوات النساء والطناطير من طنطره الذين الاول يا والبنين النساء والطناطير من طنطره من والدخل للمسومة والأنعام والحرق كل دي أرماع الأموائي ومن خلال المسومة شبكة دلوات العربيات فأصمات الأموائي دية أو أصمات شعوات عمومة هي دي اللي ممكن تشغل قلب الإنسان عن طلب العلم أو التحصيل أو الاجتهاة التحصيل أيضا يرضى بالجثير من أقود لأن انشغاله بالكثير من أقود أو تحصيل الكثير من ينفوه الدوات يعمل نفس الكلام ويصبر على ضيق العيش قال الشفعي رحمه الله تعالى لا يطلب احد هذا العلم بالملك وعز النفس فيفلح ولكن من طلبه بذل النفس وضيق العيش وخدمة العلماء يفلح وقال ايضا لا يبرك العلم إلا, لا يبرك العلم إلا بالصبر على الذل وقال ايضا لا يصبح طلب العلم إلا للمفلس فقيل ولا الغني المكفى ولا ولا الغني المكفى ايه الغنيه المكفى ده؟ لأ حدا تاني بيكفيه مش هو اللي بيطر الغنى يعني مش هو اللي بيجيب الفلوس واحد بيجيبه الفلوس بس ما يشبه في الغنى قال ولا حتى ده ده مش منشغل بالطلب مجرد الطرف حتى وإن كان هو مش منشغل بكسبه ما يخلوهش يوفلح تقرب العلم كان واقع ما بين أحد أئمة الملكية مع ابن حزم ففي المناظره كل واحد اسلوبه مختلف عن التاني. طبعا حزم كان يعني اشبه بالامراء كده كان مباني جدا بعد المناظره زي ما يكون الامه الملكيه في زمنه شد عليه الكلام او قاص عليه بالاسلوب او زي كده فاعتذر له فقال له إن انا ايه على هذا العلم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 واللي يتهمهم هنغيرهم يعني على الترند اللي على الغالب طبعا كل الحاجات دي على الغالب ممكن واحد يفشر قاعده ولكن الناس المعظم الاغلب هم اللي كانوا يعني عندهم مكافات بالعافيه يعني وطبعا عكسه اللي هم الفقراء اللي, عند اللي عنده في حاجه يعني حاجه شديده دور برضو يعني يصعب عليه بالقرار يعني انه يعمل بالكسب ان هو بيسد بس حاجات دور بياخد منها مضهود وقت ومنشغال قلب وديه مريض فالعشان كده نبيع الاختار كان اكثر ضعاء وان هو رزوق الله عز وجل الكفارة وكان يقول إذا الله مجعل رزق الله محمد القوتة القتل هو ما يوفات به يدوبك بس على قد القوت لا اكثر ولا اقل لان الاقل يشغل ولا اكثر يشغل زي ما قلت اكما مسل الشعبي اللي جاي على قد الله قال مالك ابن آنس رحمه الله لا يبلغ أحد من هذا العلم ما يريده حتى يقربه الفقر مع أن مالك نفسه كم غني ويكثره على كل شيء يؤثر العلم على كل شيء وقال أبو حنيفة رحمه الله يستعان على الفقه بجمع الهم ويستعان على حذف العلاق بأخذ اليسير عند الحاجة ولا يزد جمع الأهم أن يبقى أهم كل علم مستعان على حد العرية لأخذ اليسير من ال... عند الحاجه ولا يزد عن هذا اليسير. وقال الرّحيب الأجرعي من طلب العلم بالفاقة ورث الفهم. وقال الخطيب الأعضادي في كتابه الجامع الأذار والراي لأذار والراي والسماع يستحق لل... للطالب أن يكون عذب أن يكون عذب ما هم كانه لألا يطفعوا الاشتغار بحفوك الزوجة والاهتمام بالمعيشة عن إكمال الطلب العين وحاجة بحديث خيروكم بعد المئتين خفيف الحاذ وهو الذي لا أهل له ولا ولد فهم حاجة ضعيف معالي إبراهيم بن ألهم يعني بعد المئتين يعني بعد سنة مئتين يعني هجرية فوق أكثر المسلمين فهم مش محتاجين للناس لكثير ولا حاجة ولكن لألا يحاجة ضعيف مثلا محتاجة شديد وعن ابراهيم انه رحمه الله تعود افخاذ النساء المفلح ساقع على الاوهام يعني اشتغل بهن وهذا في غالب الناس الى الخواص طبعا طبعا الموضوع ده قبل ما نعود نسترسل موضوع الجواز او الطلب نفس الكلام على حسب الحال يعني ده يبقى بالزواج ينشغل بالزوجة والاولاد عن طلب العلم والاجهاد والتدين يبقى عدم اولاليه والعكس اللي هنشغل بالعزوضية يعني وفوران الشهوة عن طلب العلم يبقى الزواج أولى اللي يعني الاثنين هيبقى فيهم شوية حقوق وشوية مشاق هو هيرجح أو يعني حاله بقعد حسب الحال يرجع فين يعني اللي يبقى أفضله بالطلب هو هنا ما التعود؟ تعود لا هي تعود تعود بالداية وعن سفيان الثوري تزوج البقيه فقد ركب البحر فإن ولد لهم فقد كسر به كما قول وقال قال سفيان الرجل تزوجت فقال لا قال ما تدري ما أنت فيه من العارفين. وانشرح صدر حاتم رحمه الله ما لم يعتذق للنساء فليتق الله ولا يأت القادم اللي مش محتاج لجواز صح من استطاع منكم باء فليتزوج من لم يستطع اللي بحس. بس اصل استطاع يعني قولوا دكاتره كله موثق لمذهبنا طبعا انا مشهور جدا عن مذهب الشفائي موضوع كان ايه على الزواج فان مذهبنا ان من لم يحددش الى النكاح استحب له تركض وكذا ان احتاج وعجس عن مغونته وفي الصحيح حين أنه سمع بزيد رضي الضرع عنهما عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من الدساء مش على يعني نفسها ممكن تفتن الرجل عن, عن دين ik heb een visie vastgesteld in dezelfde tijd. Ik heb een visie vastgesteld. Ik heb ومدهر الشفائية هو يعني أعطي الصراحة ما لم يحتج إلى الزواج ستحب له كاركب لأنه هو مظنة من الزواج يعني يخشى إن هو يتزوج وما أديش حقه لأهجه هذا كثير بقى مشاهد في الأيام التي ولكن من رفتيب ليه وهيقع المعاصي ويخشى العنت يبقى يستحب ليه الزواج يعني لو هو بقى يعني يحتاج إلى النكاح وعجز عن المؤنى هو وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخزعية رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا حلوة خضراء وإن الله مستخفقون فيها فيوم كيف فيوم كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أوليتنا لبني إسرائيل كانوا في النساء ماشي؟ يبقى نبغي أول حاجة القول العلم زيادة عن تأريخ عن العالم إن هو بالظاهر قلبه دائما ويعهد إخلاصه ويقطع للشواقين عن الدنيا سواء الشواقين ذي كان الشهوات حلال أو حرام مال أو نساء أو غيره شو عن هذا الشواق الدنيا عن العلما أو الحرامات مال تاني حاجة بنا ما ينبغي له أن يتواضع للعلم والمعلم فبتواضعه يناله وقد مرنا بالتواضع مطلقا فهنا أولى يعني لو كان الإنسان امر اصلا بالتواضع لكل الناس فللعالم وللعلم أوله ألا إن حرق لإذنك عالي كالسيل للمكان العالي فالإنسان لما يعلم يعني يعلي نفسه يعني وكأن العلم داد كالسيل دائما يبقى تتناكم الوقت يعني ما بقاش رأس الجبل ما بيناتهاش حاجة من وطر فإنسان كل ما يتواضع من خطر ينال من العلم وطبعا التشبيه هنا تشبيه قوي جدا حتى هو رخض من الحديث يعني حديث اللي أنا عليه يعني يشبه التشبيه العلم بالماء دوت مختارط في الكتاب وفي السنة مثل ما بعفان الله به؟ كمثل غريث اصاب ارضا فمنها ومنها منها قيعان ومنها أجانب الأجاذب اللي لم تقبل الماء فتشبيه علم الماء ده تشبيه مشكور يعني وإنقاذ معلمه ويشاوره في أموره ويأتمر بأمره كما إنقاذ المريض للطبيع من حاضر ناصح وهذا أولى لتفاوت مرتبكهما يعني أولى أنه إنقاذ المعلم لأن المعلم دوت يصلح خلقه ويصلح جسده فتفاول المرتبه ديت يخلي يعني انقياده معلمه أكثر قال ولا يأخذ العلم الا ممن كان اهليته وظهرت ديانته وتحققت معرفته وأشهرت صيانته وسيادته. فقد قال ابن سويلم ومالك وخلائقه من السلف هذا العلم ليه فانظروا عمن تأخذون لنكم. وهكذا. وكل واحد يقاس اهليته على ما يدرس يعني لو كان العالم يدرس اصول فقه مثلا يبقى معقول منه ولكن لو طالب علم صغير يدرس اصول فقه ولا حاجه مش معقول منه نفس طالب العلم ده لو درس مسائل بسيطه او وعط او مسائل فقهيه دارجه زي ابواب العبادات او الكلام ده ممكن يقبل منه فالاهليه ديه مش لازم يكون كامل الاهليه كل العلوم عشان ينطق بأي حاجه ولكن اللي هو ينطق بيكم اهليه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 فإنها مرطلطة ويكون له درية مؤمنة دور به ودين وخلق جميل وذهن صحيح واقتضاع متاه وقال لا تأخذ العلم ممن كان أخذك أخذه له من بطون الكتب من غير قراءة على شيوخ أو شيخ حادث فمن لم, يأخذ فمن لم يأخذهم أي العلم يعني إلا من الكتب ik heb het goed perspectief, ik وده بقى محتاج يحتاج إضاء ممكن ما يكونش في الكتاب بالصورة الكافية أو تكون بالصورة الكافية لواحد غير اللي بيقرأ اللي بيقرأ نفسه خلفيته العلمية ما تكونش كافية ان هو يعرفه كم الكتاب دولة واحدة ده معصوده التصديق ان هو يفر من كلامه غير ما هو معيه مقصود منه هو منه الغلط والتحريف. حقيق فيبقى دولة أذب للمعالم وللمكعلم إن ما يكونش الواحد يكتفي deel te nemen de cultuur, laat me komen die het heeft, die het openneuzen kan. En begint te de meedogenen met een respect en hij gelooft in een hoger niveau. Hij is مش هاد من الحق كل ماقول حاجة هو يعني مش مهم يعني تي تي مش هاد في بعد بعصر الله شو ما خلاص شو خلاص وقد كان بعض المتفضمين إذا ذهب إلى معلمه تصدق بشيء وقال اللهم مص طعيب معلمي عني ولا تز ولا تود البركة علم علمه مني قال شفعي رحمه الله كنت أصفح الورقة بين يدي مالك رحمه الله صفحاً رفيقاً أي الله يعني بيرع الورقه بالراحة عشان ما هي سواء كان المالك يعني بيرع الروحة الشفعي الغير يعني كان ملوك في عصر يقول أنا ممكن أسحح من بطني على روضة من دمشق إلى مكة وما لقيشنا إيش؟ فقال الربيع الله ما ما اجترعت وأن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة الله. فقال حمدان من الأصفهاني كنت عند شريك رحمه الله فاتاه بعض أولاد المهدي المهذابين المؤمنين. فاستند الى الحائط وسأله عن حديث فلم يتفق اليه واقبل علينا ثم عاد فعاد لمثل ذلك فقال يعني هو أثمد الرجل الثاني لو أفلو ابن الأمير يعني و اتفق الضرر ثم عاد لو الولد يعني فعاد لمثل ذلك فقال تستخف بأولاد الخلفاء فقال شريك الله ولكن العلم اجل عند الله تعالى من, من ان اضعه فجثى على ركبتيه فقال: "شرايك هذا كذا يطلب العلم" معظم طرم معلمه ومع ذلك قال عبد الله عنه رضي الله على عنه قال: "من حق العالم عليك ان تسلم على القوم عامه وكف شود بالتحيه" يعني مقصود ان هو تخص بالتحيه ان تذكر عليه السلام مثلا أو يبقى رواق يعني تحيته أكثر من غيره يعني وان تجثم سمعه ولا تشيعن عنده بيدك ولا تعملن بعينك غيره يعني ما تبصش لحد ثاني تتركز ولا تقولن قال فلان خلاف قوله ولا تغتابن عنده احد يعني لو صورت فته وقال حاجة معينة ما تعارضوش في فتوى تانية ولكن طبعاً يخرج منها لو كنا في باب التعليم تعليم أو هو لسبب يعني أو أن هو تكون بتفهم يعني. لكن ما مفروش طبعاً أنت طالب يعني عنديه ولا تغترني عندك احد ولا تسار في مجلسه ولا تأخذ بثوبه ولا تلح عليه إذا كسل ولا ولا تشبع من طول صحباته فإنما هو كالنخل تنتظر متى يسقط عليك منها شيء. العاجج ليح عيب سؤال. طبعا كل الأداب الأخلاق دي يعني تعظم وتعي عظم الذهل بيها كل ما عظم قدر إنك يعني بتلاقيه ده. يعني لو واحد لسه قارب صغير في العلم كده ما يبقاش يعني مطالبة أنت كل الأداب دي قدامه فصلنا لو قررت يعني يا أهلي لكم منضاح. ولكن لو ايه واحد كبير يا معلم ضغطنا كذا ما نفعش بغير الأداة دية تقعنه بغير كده يا ربك كل واحد بقضر نعم بس نوع مثلا تبدو العلم جهة؟ هاي قلت لو احنا بنناقش مساله مثلا فهو بيأكد الاراء اللي هو عليه يقولون ايه؟ رأي فلان كذا راي فلان كذا راي فلان انت ذكرت كذا راي ما فيش مشكلة اه احنا كل دول عمالين بندور الاسئله لغاية ما نلاقي الصواب يا لكن لو هو افتا ورد يعني خلاص كده هو قال ان الموضوع عنده بشكل الفلاني افته المساله ما تقولش بقى لا ده فلان بيقول غير راي تاني تقول احنا مش عايزين ندور في الاسئله بنركز على اي نقطه سؤال ان الطبيب قال يعني الطبيب ممنوع كده اه ما لكن لو هو رد خلاص مثل ما تعرضوش ثاني يعني انت لو قلت مثلا انا سمعت الشيخ الفلاني بيقول كذا الكلام ذا كويس ولا انا فهمت غلط ولا ايه كده انت لكن هو لو اتعكس الموضوع انت سألت المسألة فأقول قال هو رايه قمت انت قايل لا ده فلان قال كذا ده هي ده المعارض لا يبقى اللي هي معظم الرؤى ما تجيبوش ولا تعرض لو هو سألك بقى انت سمعت حاجه ثانيه او سألك بالظبط إنتم مثلا سمعت حد بيقول في المثالة دي حاجة فقال خلاص فيه وانا تشوش فيه في إذا مسأل لو أفكر ما أبقى كده فقال الكلام هو أبقصه بيعطف حاجة ومن أداء المتعلم أن يتحقق رضا المعلم وإن خالت رأي نفسه ولا يرتاب عندهم ولا يكشي لهم سراً وان يرد وان يرد ضيوفاته اذا سمعها فان عجز فارق ذلك المجلس يعني الادب ده يا سيدي لان المعلم غير وان كل المسلمين ان المعلم بس اولى فنثبت عليه ولا يدخل عليه بغير اذن دخل جماعة قدموا افضلهم وأسننهم. كامل الهيبة، فارغ القلب من الشواغل، متطهراً، مضمطفاً بسواه وقص شعر الوجه، وإزالة كريهة وإزالة كريهة رائحة، ويسلم على الحاضرين كلهم بصوت يسمعهم اسماعاً محققاً، ويخص الشيف لزيادة إكرام، وكذلك يسلم إلى الصرف. طبعاً هو بيعمل حديث على مستعد الأول زي ما هى، وكذلك يسلم إلى الصرف. ففي حديث الأمر بذلك. والانتقال الى من انكرهم وقد اوضحت هذه المساله في كتاب الذكر الايه 30 الشطر الثاني طب الشطر الثاني ما ان هو أعلم ستتأبوا بكل تقول هو بقول إن في ناس أنكرت حكايات أنه يسلم وهم منصرف لي هو بقول لي أثبتنا أن الحديث يقول على كده. لا أنا مش عارف التوارض الحد عند التاب الأذكار فعلاً ما هو إذا هو كتبه في التاب الأذكار ولا أتخطى رقاب الناس وأجلس حيث امتهى به المجلس إلا أن يصرح له الشيخ أو الحاضرون بالتقدم والتقدم يعني الأصل أنه ما يتخطر قبل الناس وأجلس وقت ما انتهى المجلس إلا لو أشعر الحاضرين أو الشيخ لمعنى معين أنه هو يتقدم فأتقدم لو في مكان واشعر ما وصلهوش أتخطر رقاب الناس ما يتخطرش رقاب الناس الضمع برد إن البيع عصلاً هذي وإيه؟ إيه جلس فقد؟ هذي، تبعوا الموضوع معلق بالأذية لو يؤذي الناس عشان يوصل لمكان حتى لو فاضي فهو دي مشكلة مش المشكلة أنه يعوث في مكان يؤذي الناس هو قاعد بس ده التخطي نفسه فيه هذي اما مش يؤذيهم خلاص المكان فاضي وهو عشان يوصل له شيء حادي بمعبيش مهمة كده ما الرقاب يعني ما نقطش هو دماثهم يعني وما أداهمش هو بيجلس كفرات إلا أن يصرح له الشيخ أو الحاضرون بالتقدم والتقطي أو يعلم من حالهم إيثار ذلك ولا يقيم أحداً من مجلسه فإن أثره غيره بمجلسه لم يأخذهم إلا أن يكون في ذلك مصطحكم للحاضرين زي أن هو يكون فاهم حاجات معينة أو هو حضر مثلا دروس دي قبل كده فبيسأل أسئلة مهمة أو يعني فايب أقريب من الشيخ أولى من أن هو يكون بعيد أو ينبهه لو نسي أو يجي مع الأسئلة من الناس أو أي حاجة شبه كده فده ممكن يعني يقوم حد من مكانه ويقف مكانه زي الصادة مثلا هو إن واحد يشيل واحد من الصف الأول عشان يقف مكانه الده برو ماكتوش مشكلة عشان ماكتوش مشكلة بكيكي مصلحة للصادة نعم اي حتة الصفر اي حتة الصفر اي حتة المسجدول بكي مصلحة يشيل أن يقف من اي حتة. والله ما فيه مش ومش مصلحة ما يعملش كده خليكم سهلين شوية في المواضيع دي لحسن الله. سهل من الاتفزكة والدليل بو مش كابلو قلقا يعني على الاو سيد الاب يعد لنا ويرا يعني لو هو ابونا فيه مصلحة من المواضيع سفر الاب ماشي مش متلزم يعني عباره ان يعني لو قاليش بتقعد كلام ده اللي يمين منكم اه ماشي هو لو قال او الشهر عادي ما تعاش الكلام انت لو اتقالك تبقى سهل يعني والدينك وايدي اخوانكم يعني يعني الحركة لو ده هيجيلة باش وقت مشقة او ضرر بسيط او خيال لكن هو المفروض ما يدايقش يعني مثلا واحد واقف في الصلاة هو ما, ما بيعرفش يركز و حد لاسق فيه كده يعني ولكن احنا لو لزقناهم في بعض هيفضل مكان واحد المفروض هو انا ما جيش اطلوب منهم كده انا وقربوا له واحد واقف عارف هو هي عليك ايو ايو قف الزاني يركز ازاي وقصرهم بقى لما يقول له هو قديره كفيرت كبير السن ويسأ بسرعة ما تبينوش أنا بقى على قريتك فالمفروض ما طلبش بس لو طلبت فهو المفروض جميل فالأفلاق متبادل هزاي بزبط كده انت ما تطلبش من الناس تؤفلك الكراما يعني ولكن هم واجب على الناس انهما يقفوا الكراما الكبير او العالم ولكن هوا ما يطلبش ده وما يفرحش بيه هم؟ يا الله محبا باعس فنه مستحب يزيني ونشمعه هم كان بران صلاة ولم يقومون هو ينهيهم ان هم يقومون <تصفيق> ولكن امرهم ان هم يقوموا الواحد التاني مين الواحد التاني؟ سيدنا سعد كان جايه مجروح من, من غزة الاحزاب وموته تقريبا ولكن هم حكموه باليهود بعد ما حصدوهم حكموه قالوا ان احنا هننزل على حكم سعد فشلوه ان به مش عشان يحق فعم النبيع الاسلام أدى للصحابة وانصر فتلقوه من سيده يعني الأول أول عني أثبت له أنه هو سيد وقال لهم له أمور بالأمر هو لكن هو ما يطلش ده ما يطلش الناس فاختمره ولكن لو فوعيه ما يحصلش مشكله تبدايا بايه قال سوق بتاعك انا مش عارف تسيب له المكان لو في مصلحة يعني الناس كلها تستفيد وانت تفكر مكانك في الصف الاول انك تخسر الثواب وتخسر بس مكانك يعني يعني خالص طيب يعني اه ما انت تخسرش الثواب وهيبقى في امر في شرع او المستحق بيخسرك الثواب لو انت ده مكانك في الصف الاول وتركته المصلحة العامة فقد الثوابين ثواب الصف وثواب المصلحه اللي بتحقق راي الناس وثواب حكايه اللي تطاع كلام النبي عليه الصلاه والسلام وتعمل اي في قومك ماشي ارفع الصوت ده عشان عاد يا اخي احنا زمان احنا لقينا في رمضان في التراكات ازاي بيوقف فطار انا فاكر في النص بقى تعالى يقف بقى وعلى بقى وعلى بقى اللي ولا الصف ده ولا كده كده ما لاكر الاول لو رجع مش هيوديله طرفه يا رجاء ورا بقى من عيال بقى ان اللي هيقبله التاسع ولا العاشر ولا الاثناشر ولا ايه يعني بيقول لك ضايقتهم نص شعبان مش اتكلمنا في مبرد كده مين ده اللي الناس راحوا يتكلموا بعض الاخوه يعني على كل مقضم انها بقى متدرب واللي انت عليه الموضوع ده اللي انت عليه الموضوع ده انا مش عارف اتكلم ده انت عاوز ايه مش عارف الصراحه مستر انت اللي انا حاسس لك شيخ اتكلم فيها بس مش هتفضل فيه كل شعبان مش هتتكلم فيها عشان الموارد يعني ناس المساله عقلان الاول عشان يعني ما عدوش شايفين تبقى في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 جماعة طيب. ماشي؟ بعدين في غير رمضان يعني عشان قيام جماعة سيدنا عمر اللي في غير رمضان عشان هو أخلى الناس تقوم في رمضان ولكن قبله كانش بيقوم لا في رمضان ولا في غير رمضان حتى كان مبتلع عن نعم البلع دي هذي عشان يريحه يعني لما القيام جماعة مسألة الثانية القيام ليلة محددة ماشي؟ مسألة الثالثة يا ابني نفس المصر نفس الليلة هم نتكلم بقيام ليلة مصر الشعباء قيام ليلة مصر نعم بقصص ليلة وعلى الليلة دي بقى تطلع لفها الحديث الضعيف يعني اي ما ثانية مستش دوشتونه بشتير عشان يهيه طيب قيام جماعة فيه مشكلة هم لعنظر مشكلة فيه لا مش لفيف، لا مش لفيف. إزاي أخذ صعيد مع عمر بحكاية القيامة الجماعة؟ يعني ليه جاز ليه إن هو يقوم بالناس جماعة في رمضان؟ لأنه ورد, <تصفيق> ورد على النبي إن هو صلى الله عليه وسلم إنه صلى ثلاث ليالي في رمضان. ماشي؟ ورد على النبي عليه الصلاة والسلام إنه صلى قاصداً عند واحد معين. جماعة ليبارك نصلاه واحد من الصحابه راح قال له انا بريد نصلا جنب بيتي وهصلي فيه فيها واهلي فقال عادة صلي معانا فيه عشان نباركه ماشي وغرض فيما لا يحصى من الاحاديث كان واحد من الصحابه صلى خلف النبي في القيام واحد يقول لنا اخواني هعود وهو يوقفون فكر الحمد طيب أتفقى. طيب أتفقى. طيب أتفقى. اللي قالوا اللي كان في كانش قالوا ما كانش لك بقى, اللي بقى, بقى, بقى النبي قيام جماعة في قبل طيب القاعدة الفقهية ان فيش تخصيص للنبي عليه الصلاه والسلام إلا لو نيه ده ايه على بخصيص ايهو تالي مبارك بيزينا وحي بارك الحاشر مالكام ايه مينو عمينا الورق صلى كنا كان عايز بارك وزيب زيب في كتير صحابه والعلماء وغيره إذا لو كان ده هدف مقصود يبقى غيره مقصود بارك زي موضوع عداث التربية والحياه دي ايه شيه <تصفيق> ايه شينو طميكوارين بنوظمت الفسال دي ما عند الشيخ محمد كامل 98 الشيخ دي مش هو اني لا لا مش لا يعني دي من دون اللي ما <تصفيق> <الوقت. تصفيق> هو ده الاعتراض اللي قالوه الاعتراض الوحيد اللي وصلني اشمعنا ان انتوا كده ده مش دليل. ده لا مش, مش كده انا اصلا ما عينت في طيب نتكلم القرض حتى بقى مش لو لو رضيت قالوا حاجه باللي عليها الحاجة تبتعملوا مشكلة تاني حاجة تبقى إن جيش مرتفعه على الإسلامية أو أيها بيشت زي الدماز بيشت موسميها كده ولي الموضوع ده مشكورش إن فيه خلاف لا بذكر إن الموضوع ده يعني كده يعني الوضوع يسأل أولا ما فيش أي حد إن الفكاور اللي كور عليها قال المسألة اللي إحنا نعملها كلهم بيقولوا على تفضيل للنص شعبان عن غيره ما اعتقد الفضل وإحنا قمنا أصلا إنها القاعدة في الحديث الضعيف. عدم اعتقاد بالفضل ظن رز احتمال يبقى موجود احتمال رايح المرضوح ما نعرفش احتمال يبقى موجود لو موجود يبقى احنا اخذنا الفضل الزائد لو مش موجود اخذنا الفضل المقصور بعد قيام ليله في مستهلات رمضان ماشي؟ كل المأخوذ عن العلماء ان هم قالوا فركها اولى شبه كده بالضبط المأخوذ عن اي واحد في الاخذ بالاحتياط يعني مثلا نمسح على الشراب قياسا على الخرص ولا نمسح من الريح ده متنوهو عشان الاختيار. انت ما تعرفش تريح تنام لو زنقتك واحد لو ما مسحش عشرات مش هيصلي هتعمل ايه ساعتها يا تقطع ان ده لا يجوز يبقى خلاص ده عم مصلى ما كده كده ما تصليش يا اما تقول ما انا ما سابش احتياط انا ده احتمالي فرصه لو يكون انا وقت هنا يكون فرصه واحده يبقى مسموح يعني بدل ما يبقى لا ماشي زي موضوع مثلا الفجر في معاده ولا متأخر في الثلاثة الساعة خلاص نمسك على الطعام في معاده وخلاص تحبك إمتى واحد صحيح على الأدام ولو ما كانش اليوم اللي جاي ياكل اللي ما ياكلش لازم يكون عنده حكم لو كان هو خلاص هو يعني الحكم اللي عنده إن الأدام فعلا كمعاده يبقى لو كان فخلاص بيوم بص الوقت بص بعد كده هو ما ياكلش عشان ما يبوظش اليوم لو كان هو عارف يقينا إن الاذان أو هو اللي راجع من الأذان يبقى ماشي يبقى المسائل إحنا بنحتاجش فيها بنحتاجش فيها ترجيح لو كان الموضوع بسيط انا قولت الكلام ده ليه؟ كل الناس اللي مش مشغلين بالتربيه الموضوع عندهم بسيط يعني صوم الموصل تايمين شغلين ولموصومش لو أنت مش مركز يعني في الناس مش مهم بقى يعني صمت صوري يعني هيفرق معاهم مش مشكله مش قضيه يعني انا مش مركز الناس اصلا كل ترجيحي ترجيح ادي اللي اخد الحيز دوت الحديث دوت اشوفه ما يتوقع ولا لا وحاولات معامل بغض النظر عن الناس طالب مكلفين لو انت مهتم بالتربيه لازم يحط معاك في المعادلة حال المكلفين يبقى ساعتها تعمل حاجات غيرك ما بيعملهاش ماشي وبعدين اشوفه وصلت على اشهر كل الشباب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 يعني دعوا بينا حيني حيني لا متربع يعني تشتد ليسي ولا يعرف اي حد فريقية ولا اي حاجة ماشي أنا برسل أخير اخير حاجة مسؤولة على سبيل السمانة على موضوع الانتراض يعني فبقى الانتراض بينا يعني فبقى يعني. بينا كان هم دول المنفردين في العصر فغيرهم منفردين في عصر الثاني فنرجع للمسائل الثاني اول مسائلة بتاعت الصلاة جماعة اجازنا شيخ اسلام ثانية بيغير شك شيخ الاسلام الثانيه اجاز المساله دي ان انت تجتمع على العباده صلاه او غيره في اي مكان هو اجازك حتى كنا حتى تفصيل مع مع حتى غير النبي صلى الله عليه وسلم وعمر المتقطط وطبعاً الحديث من ضمن عمدي يعني هم احترموا إن شاء الله يعني مش إن شاء الله يعني منخيرين هذه مشكلة يعني. تقسيس نص شاباً تقسيس اللي هي عبادات الجماعة. خلاص عمر المتقطط طبعاً المتقطط عمر المتقطط من ضمن عمدي الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم وصلنا عمل اثنين وعادي يعني خش هل نحن حد ده نعني عشان يعمل سنة يبقى لازم لها شروط او اكبرهم منتزامها هم هو انزام الناس بيها احنا لا ملتزمينها ولا بنزم الناس بيها ان احنا مغروركها في سنين لو حصل ظروف وما بنقولش للناس اعملوك ان هي تبقى ارحالة واحدة دي مش سنة القيام الجماعي بالتفاقم الجماعي او من غير التفاقم بشكل السماء الجادس لا. دي مسألة تانية قلنا بقى ان هو يستمر عليها بحيث ان هو يعتقد سنيتها يعني هو كل جيلة بالشبه ده وتعمل كده قال لا وده مش موجود في الحال لان لو احنا هنقول ان هي سنة هندعو الناس تعمل كده هم لازم تعملوا كده زي ما احنا هندعوهم لقيام رمضان احنا كل حد بنظبط احوالنا بحيث نخليه يصلي التراويح نص الشعباء ما بيبقاش كده احنا الناس بتوعنا نفسهم مجنو جيبيرهمش على انهم يراك في صدق حتى انا يمكن نسيت الدفس لان اقولكوا اعرابهم ان يراك في صدق نصف الشعباء الدفس اللي الآن يعني ماشي الحاجة من الصلاة والصلاة آه. اه اه يعني ممكن يجتمعوا لقرأة القرآين واحد يروا والبقى يسمعوا يعملوا الحرقة كل واحد يروا شوية ذكر قال التعليم والحاجات دي في جائس ضرب ولم تبعوش أبكار جديد كل دوت في د ان ما حطوش معاها الشرط التاني يجتمعوا على العبادة بس مش بذيه بان هما يعتقدوا فضل الاجتماع عن غير الاجتماع ولا يعتقدوا تخصوص العبادة ديه بثواب مخصوص انه ولاية النص من شعبان مثلا فيها ثواب مخصوص غير غير اي ليلة تانية يعني ايه ما هو لو الذكر العادي او يعني انا اسم ما عندها شهم ان هي غير يعني ما بيقولش أذكار الصباح والمسائل ورد عن كل السلف تقريباً ان هو ممكن يعلموهم الأذكار يبقى ايه هدف؟ يبقى ايه هدف للإكتماعية؟ ايه الهدف؟ الله <تصفيق> الله كل ستين جالب الله الله الله إذا هدف القيام لما رأيش من العلم التام الجماعي ان انت رب تنصف على غير بيش ده هدف طب ده هدف ممكن ممكن اه طب الهدف دوت سينا عبدالله بن يمسهود أنقره لما رأى الحلف عليهم ما شاء عن هدف أسبيل ما أنقرهش قال لهم ايه قال لهم يعني لأنكم على.. إنكم أهداً أصنعوا الوصول ذلك يمّا إنكم على الماضل لما الأوم بيعملوا حراطة بسيط حتى مسألش عن هذا الشيط هو الشيطان التراقين تقسيش دي عملنا فوق طمعاً يعني لازم.. لازم.. لازم إقناع جائب يعني في الموضوع ده أصنع إيه مشتدة الصلافية إيه لما نشأت يعني كانت مشكلة مثلاً إمام محمد بن عبد الوهاب فرغم فضيله الكثيرة جدا في إحفاظ العقيدة والحاجات دي إلا إن هو أخذ مسائل كتير في اتجاه بعيد شوية عشان كده فترة السعوديين في الغالب تأخذ الاتجاه الأبعد عن الصوفية دائما حتى وإن كان ممكن الموضوع يعني يبقى فيه بعض كلام زي ما قالت مثلا في أحد من الشعوديين ممكن يجيز مع مستحيل بره من الخالي يعني وأستغفين المصريين إلا يعني إيه؟ نوادر منهم لواحدة من الرموز الناحة التالية فأكيد لابد أن يكون وده منطقة كل وقت كل وقت حد يطلع عشان ينافح مشكلة معينة يجي الكلام وبعض التزايدات الناحة التالية ماشي؟ فهو مشكلة في الخلفية فهو بياه زي ما تقول كده من مسألة العبادة أصلا لأن كل البدع تقريباً في التعبودات البدع العقدية نرد بها بتعليم والكلام عبما مبارسل شوية بيدعي التعبدات بها حدث ولا حرم فبيقفلوا الباب عشان الاحتياط دائما ولكن قفل الباب اللي احنا قلناه دوت ما يصلحش في كل الاحوال لو انت مهتم بالمكلفين و لازم تبقى تحاول ترجح ايه اللي يصلح لهم. طب ممكن احلم عني بتاني انت مثلا بارس و مصال لاشه تجد الموسم الشعبي لا فصلت قد ايه الشعبي بقى لنا 15 يوم كل لا ما عملتش من اللي احنا عملناه في الشعبي على راي الشيخ سامي كان بيقول ان احنا كنا في موسم الموسم الشعبي مع شتاء العظيم يعني زي اللي خدوا قاطه كده ولا سبعه ثمان اجزاء ولا حاجه <تصفيق> يحس ان رمضان جاي يعني قبل كده ما بيكونش فاهم هو عايز تفوق بس عشان يدخل رمضان لو الناس مش في حاجه الى ده يبقى احنا مش محتاجين مش الجماعة الجماعه ولا حاجه خلاص مش هنعملها اللي مش ده ممكن ممكن بره بره الموضوع ده ممكن يكون ده شيء صعب بعاديه حصل حل ان انت بعد ما القروض بقى كل ما يجي صادق يقعد يعمل فرق انا عملت الحل التاني اللي هو منطورج الفروج حصل في الاخر وحاج بقى بيروح هو بيرزع العشاء مثلا المغرب من المغرب للعيشة والعيشة من العيشة بغاية سعني ربنا شاكيين لك كده 12 واحده من ليه اصنع انا اش نادم عشانك يعني انا <تصفيق> <تصفيق> نعم مش قول ان المضموعة التابعين اللي هو مفر الشام متقول والتابعين اللي كانوا معاه فعلوها لا دول وستحبوا استحبوا كعلاها <تصفيق> <تصفيق> ودعوا عليها ويخلي العاديين يعني ممكن يعملوه بس ما يخلش السلفية ما احنا ما الناس بالوقت هنا بنقش مين السلفية ومين اللي بيناك حتى الوقتي السلفيين لو جينا في الـ الـ الاتباع دي الفوبيا الثاني انت تتابع من غير الدليل دي الفوبيا الثاني عن السباقين ليه تتابع من غير الدليل ما أراجل زي كل الوقت هم يعني لك الفوبيا الثالثه أن هم بيتبعوا شيخ الإسلام من غير دليل هم بلاش من غير دليل من غير ما أقول القول بتاعه أصلي وانا امه قولك وقال ايه ده الخدمة 5 متر فتر مره ترعط البوض ايه لا انت حرق السلطة ايه لا انت حرق السلطة ايه احنا مش قولنا جوازا التقليد. جواز التقليد لكل احد غير مكتمل الاهليه او مكتمل الاهليه وما عندوش الوقت ان يعتهد احتمال الاهليه مش متحقق فولا واحد من اللي بيعمل ولا من اللي بيعترض فكلهم جائز لهم التقليد إن كان اللي معترض قلد المعترضين ما ينكرش علينا ان احنا بمقلدة الفاعليه لا هو مكتمل الاهليه متبع ولا احنا كذلك فجائز لنا التقليد فالتقليد في المختلفين قد ما فيش اجماع جائز وهو مش عدد قليل من الناس ولا الجنهور على خلافه ولا في حديث صحيح على إنكاره ولا إيه فعل فلسلاش تقليل؟ فلسلاش تقليل؟ مفيش دليل؟ مفيش دليل؟ ومفيش نظر صحيح؟ إذا ما إحنا مش عارفين نوصل بالأدلة إيه السكة؟ إن إحنا نفعل أو لا نفعل تقليد. فخلاص ما تقليل؟ ايه المشكلة بس البعض. ما... ما <تصفيق> <تصفيق> كانت كده؟ اشخاص ممكن ان تكون هناك ما واحد منهم واحد منهم واحد منهم واحد منهم واحد منهم واحد منهم واحد منهم واحد منهم التقليد؟ منهم لا يجوز التقليد؟ منهم واحد منهم واحد منهم واحد منهم واحد منهم واحد منهم واحد منهم واحد منهم واحد منهم واحد منهم واحد منهم واحد منهم واحد هل تقولين؟ لو انا اهل الابتهاد وعندي الوقت فلاك مش مودي لانا اهل الابتهاد وعندي الوقت وعن وان كان الوحيد اللي كان اهل الابتهاد الشيخ خسامح العظيم وهو بجهة الفعالية مش التركين الباقي مش اهل الابتهاد فيبقى هو جالز بتقريده وابتهاد ووصل بدوت فنس بيعملون الباقي بقى حكايته اجماع من عقل على خير كده ماكيش اجماع من عقل على غير كده احنا متصورين الاجماع على غير كده عشان انت كل اللي شفتوهم كده شفت كل اللي شفتوهم ما ينأكلوش حاجة ده مش اجماع ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي دلوقتي الموضوع اللي انت ملت دواب ايه انا دلوقتي الناس هنا كنت ملت نصر اول ما انا من النوم لو نفسهم يعرفوا مين يشيقوا سامة دا وانا مش قد انا السلام يعني اه من لا مش كده يا جماعه انت مش انت مش الناس اللي انا في ازاي لما عرفت اني ما عشان ارجع حالك مصور وكده عرفت ان ايه انا الواقع عندي عامل ازاي طيب ما انا بقالي شك يعني عايز اقلب الدارسه لا ايه المدارس السلامه دي خاصه كده انا عايز يعني نركب مشروع ببدات بشطاني ما تجيش ما تجيش كام منطقيه طب مم. انا ممكن انفنده يعني, يعني موضوع مش احنا قلنا ان التقليد سبيل لدرجات الصواد التقليد ممكن يبقى متحكم عليه بس انت تتحرر تقليد بس عشان ما انتش عندك سبيل غير التقليد فهتدور بس على مين هتقليده مش بيقول ايه مين دوت من ناحيه اهليات تانيه يعني هو ظاهر الديانه وحسن الادب وحاجات زي كده مش موجوده في حاله تانيه فهم ده يعني اللي يبدع كل حد ده ولا كان لا اله غيري ده مستحيل يبقى ابني ادم يتبع يعني ماشي بش ماشي بتاني اوه تيني ما بجرده وش بدل حد تقول الحاجة دي وقت ده خلاص خللت ما احنا ما انكرناش على اللي ما بيعملش المشكلة مش كده المشكلة تانكروا هم علينا ما بسدنا يا عمي نحمل نحنا لا المشكلة معانا مش كده المشكلة معانا نحن نكشنا نعمل ايوان نفسك بقى وقتا مش عادر معانا بش دي في حاجة ملأفة موضوع ده, ده موضوع يا جوز دي بتبقيه مش عايز تخلت بقاش بقى م يا فرأة الموضوع مين فعل <تصفيق> <تصفيق> انا بصنا مصنع كمان الموضوع بصنا فيه. فيها سيد مشكلات انا بقيت انا كنت اقول لي الحاجة او حد يقول لي براح فين بساعدت وراح لي يعني ايه الكلام بقى له ها كنت ايه وراء وقال الله صلى الله عليه وسلم الحلال وبين الحرام بينهم وانا مصانع وانا فقالت ستبر ليه يعني الموضوع يعني ليه شبتان عملها كده كده ولا ان انا ولا انت بقى اي حد ليه ثلاثه اساسا متبرد خلاص يا ابني ما ده مش كل شويه المواضيع ان بنشكو له في الطاقه المساله من ناحيه اللي بنتابعهم يعني قوي كده للجرارجي احنا عملنا الموضوع ده قوي كده يعني هو ايه قوي يعني ما ظهر شروطنا نروح الحل نعمل كده يقول لك كام يعني. يعني ليه تعليل دعوه عامه ايه ده انا يبقى كده انا اتصل لا لا بس مش ده لما الشكه عارف زمان ما كانش امره ولا كده يا عم والله اتصل احنا لغاية دلوقتي هم ندعوش فيه اللي حد إلا اللي موجودين معايا بس بس هم عشان كتروا بس وتفرعوا فالموضوع انتشر فطويعي يعني اول ما انتشر بقين بقى كريم عن حد شيء ثم يتكلموا نقول ما احنا لطول عمرنا مش معتابلين بالكلام نعرف الشيء ولا علينا ولا اي حد مش ما نعمل هي ما هو انت لو اتبعت الكلام هتبطل كل حاجة ولو اتبعت مذهب معينة نحن ومش نفضل الطريق دوت هينكر عليه غيره <سؤال> لو احنا بطلنا الحاجات ديت دي يعني مش هندرك ما فيه غير ما بيعملوا هينكروا علينا برضه هم هيا على الطاير هي يعني حد من الناس يعني لو مش هيبطوها ما يضبطوها هم بيتعلموا إنما الناس بطلت من زمان بطلت تتعلموا يعني هو ده انت عاوزك انت ما تقول لنا بقى يعني انا في, في بيت المكان انا شغال فيه انت تشد له يصلك تمام يبقى انت اعرف ايه بس الماكينه انت فيه الموضوع مشروح يعني وجود احمد وجود او وجود يعني اي مشكله نتعرض ليها مختلفه عن حد المفروض يكون يعني ده مبادئ فقهي خلافيه يعني الموضوع انت ده فعلاً يعني معاصقا من الله بواهنا على أي عندك عمل الله فيها برهان دليل قاطع يعني يا اما خلاص الخلاف لو في خلاف انتهينا يعني هم نفس الناس اللي كانوا بيعملوا اللي ابتدعوها بلاش يعني انتم اللي نفسهم ما بطلوهاش رغم انكار معاصريهم عليه ودعوا ليها وكذبوا عليها وبينفطموا عليها إحنا خدنا من كده بالليل فيعنى المشمعول هنبطط لما كل حاجة عشان اي حد ينكر علينا حاجة ممكن <تصفيق> وبرغم الانكار الشديد دوت الا من الرؤوس اللي ينكره ما يبينوش ضغائن يعني هو ده بس العيادهم واللي يبينو روخة مجره اصليك واحدة من نسيات البشر. لو الانسان مقدرش يوصل لما هو الافضل باستحقاق يحاول يبقى افضل بالحاجة يعني. يعني مثلا الدكتور بتاعك في الكليه تلاقي لازم يبقى في حاجه يا بيعرفش يشرح يعني خبيتك حبتين ايه مدى شكل اللعبه المهم لازم يطلع في حاجه بحيث تحسس نفسك انه اكيد انا مش احسب مني يعني وهكذا بقى بقيتش عليه كل حاجه كل حاجه يعني حتى المشايخ تلاقي برضه ايه لازم يبقى في نفسك حاجه من ناحيتهم يعني ايه مثلا ده, ده, ده مثير يعني حاجه كده تحسسك بانه يبقى فيه اي مقارنه اول بقى الآفة دي تتعاظم نوصل بقى ليه بنحس بصوره كبيره بقى ان ده مبتدع وده بره المله وده مش عارفه يفضل في الاخر ان مش اي حد يتخيل بين غيره ودين نفسيه بقى هو بيها يعني فطبيعي بقى تلاقي كل حاجه بنفس الشركه كده تلاقي ان هو العمل اللي هو بيقوم بيه ايا كان هو ايه افضل الاعمال يقيني والباقي بقى يا اقل منه يا غلط أصلهم يعني يا بلال حرام كده يعني فما تعيروش الموضوع اهتمام كبير يعني ماشي سير على الطريق وسيدون الكلام نرجع للكلام ولا عشان يشوفون الصف لأون صاير ولا <تصفيق> إلا أن يكون في ذلك مصلح للحاضرين إلا لضرورة لا لا لا، لا يقترب من الشيخ ومصالح مثلا أن يقترب من الشيخ ويذكرهم وذاكره ينتفع الحاضرون بها ولا يجلس وسط الحلقة إلا لضرورة ولا بين صاحبين إلا برضاهما وإذا كسح له فعاد وضمن نفسه ما يرخيش عن دمو يعني السابع لله ويحرص على طب من الشيخ ليفهم كلامه فهما كاملا بلا مشقة وهذا بشرط ألا يرتكع في المجلس على أفضل منه أما أنت زي من قائمة يعني ماذا الأفضل منه أعيد مكان وناطب هو يوقع وفوق إذا أنت بدين على حيث مثلا ماذا الأفضل منه أعيد وراءه هو أعلى الدابة والخبى عليهم كبه مؤذبه قد واذا مع رفقته وحاضره المجلس، فإن, فإن تأذبه معهم تأذبه مع الشيخ واحترام لمجلسه ويقع قاعده المتعلمين لقاعدة المعلمين إلا لما يدار شيعا الركب هو أضايصا عن ولا رفع صوته رفعاً بريغاً من غير حاجة ولا يضحك ولا يكثر الكلام بلا حاجة هذا معلش عليش هنمسيت موقع من قدر الأسئلة اللي هم عمليين سألوها اللي يعظونا أهم نقطة آه من الموضوع موضوع التخصيص الإنسان يقرأ من التخصيص إزاي؟ ان هو ما يبقىش هي في عد قد بالفضل الخاص او ان هو ما يعملاش خالص او يعملها هي وغيرها طيب احنا بنعملها هي وغيرها احنا بنصلح حتى في ايام الخميس العادية بعد الدروس وهنا في ايام عادية خالص يعني يوم الاثنين اللي احنا جينا كتاب عنك في دور صلقينا ايام كتير يعني هو باش تخصيص نفس الشعبات مش الانتفاق على يوم من قبل دي مسألة تانية الاتفاق على حاجة على عبادة مجتمعين أملا نجائز خلاص ف... نشيل إنما بقى الاتفاق على يوم محدد هو ظن التخصيص إزاي ما يبى تخصيص؟ لو إحنا نتفق عليه وعلى غيره زي وزي غيره مش كده كذا مش تخصيص نشيل وفي كل الأحوال نحن نقدر نتابعه يقول ولا يقع صوته رفعاً بريغاً من غير حاجة ولا يضحك ولا يكسر الكلام بلا حاجة ولا يعبس بيده ولا غيرها. المشروع للوقت اللي يحمل العرض الحيثم يعني ولا يزفد بلا حاجة بل يقبل على الشيخ مصغياً إليه waar je spreekt over een schatting, een vraag of een antwoord, behalve dat hij van de situatie van de sheikh die dat is, kan het een leuke voor de mensen is die leren. Dat het is mogelijk de sheikh, hij is op بس ده هو هي له آفه او حاجه مش ما بيش كده لازم مش مصطرك يعني المهم إن انك في الاخر ان ما تستبقش بالاجابه على سؤال ما سالكش ولا يقرأ عليه عند شغل قلب عند شغل قلب الشيخ وما له ونعاسه واثخاثه ونحو ذلك مما يشق عليه او يمنعه استيفاء الشرح ولا يسأله عن شيء في غير موضعه إلا أن يعلم من حاله إلا أنه لا يكرهه زي بكل ما خلاله نفسي شعبين مش موضحة على حاجة بس أنا نعم أنا عايق بشترك رفتها بس أنت ما أقول أنت هاش نجزاعد <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> حاجة يعني رايح ليه ركع منها يعني يعني مستعد يعني ولا يريح في السؤال إلحى حمود جون ويقدم سؤاله عن قطيب نفسه وقراطه ويتوقف في سؤاله ويحسب ويحسب خطابه ولا يفتحي من السؤال عما أشكل عليه بل يصفضطه وأكمل استيضاعه يعني ما حدش يكسب أنه وعد يسأله لو ما تهمشي يسأل تاني ما يصيبش ناه يقول ما حلمتش حق لو كان الكلام واضح وكل الناس اللي حواليك فهمين فمن رقى وجهه ورقى علمه ومن, روزة ومن رقى وجهه عند السؤال ظهر محصول وعند الاجتماع وي جايف ممكن يمكن بسيء؟ <ديه> ماذا؟ يعني بسيء عالية معظمولة او الناس وماذا وإذا قال له الشيخ أفهم فلا يقول نعم حتى يطلح له المقصود إضراع حمجرياً لألا يكذب ويكوتب الفجر مفهومة؟ لكل مبادرة على حيث أن يركز بقيله مثلاً 3-4 صفح هل أنت تقعد ما تنشغلشك حاجة, تقعد في أي حاجة ولا تنشغل معاك ولا رجلك ولا ولا أي حاجة. وانت تبقى مركز بالباصص للشيخ ومو تسطيق الصوت جيد وتسأل عن اي حاجة توق قدامك ما في امتهاش ما في امتهاش الوضوح ولو سألتها بقى ومحط المسألة مثلا او فهمت كذا وانا تقولش اوفاس عشان يعني يمر النظر المحرك دوك يعشان كل دوات يعني ينقص من تخفومك للعلم انت عمينش دوك يعني ولا يستحي من قوله لن افهم لأن السديفات استباته ويقف ولا يستحي من قوله لم أفهم لأن استتباطه يبي يحصل له مصالح عاجلة وعاجلة فمن العاجلة الحفظ المسألة وسلامته من كذب ونفاق بإظهار فهم ما لم يكن فهمه فهمه يعني هو بيقول لك إن أنت لو قلت إن أنت فهمت وما فهمتش إذا كانك عايز تظهر من نفسك اللي مش موجود تظهر من نفسك أنت زاك يعني تفهم بسرعة أنت ما فهمتش أصلاً. وفي نفس الوقت ضاع منك مصطحك ان انت تفهم المسألة تتكفت هو <تسجيل> يتبار لك الموضوع عشان ما تبقله العادة دي يعني لما وجود في كل زمان كل اجتماع الناس دايما يبقى الإنسان مستحي من حياة مش واجبها الاستحياء يعني هو لو هي الدرس هو مستحي يسأل عن ما بخاموش هو هي جيبها ما يعطبتهم بقى يعني لو هو عطبتهم وقارى مثلا أو سمع التسجيل أو حاجة ما يفريش حاجة عن حضوره من غير ما يستثبت من المسائل عشان كده الاسئله ما بلاش يعني ممله حتى ولو كان السؤال دوت انت من ان لكل الحاضرين على السائل برضه ما يبقاش في لان السائل دوت يجب حق علينا يعني <تصفيق> يعني كله ما ينبرش على القواعد دي <تصفيق> يعني كده يعني لو كان الوجل كل ده متدين ومشارم فعمله بالقواعد دي يعني وعلا هو برضو عنده قواعد منها فمشي يقول لك ممكن بعدين موب كده هزار بقى خذار ضاق الحقد زي ما بقى الزاك كده الإنسان يبغى مش ضار من كسر بقى كيف سببوا شنو هالزاك بس بسرعة هاي كل ما تسوى هالزاك طيب ومنها اعتقاد الشيخ على بنائه وربته وكمال عقله وورعه وما وملكه لنفسه وعدم ثاقه يعني انسان لما يسأل ويا يمشي سلبي والكلام ده الشيخ يعرف ان هو حريص على الموضوع حتى لو كان دوت يحرجوا او يعرف في موقف مش مريح او الكلام دوت فدي حاجه كويسه فخليه يكتب بيه بعد كده او يخليه يوسط الكلام بحيث يفهم هو من الاول او غيره ومن الاجله ثبوت الثواب في قلبه دا... ثبوت الصواب في قلبه دائما واعطياده هذه القريقة المرضية والأخراق والأخلاق المرضية يعني اعطياده قريقة السؤال وعدم يعني الإحرار من الناس وعن القرية ابن أحمد رحمه الله منزلة الجهد بين الحياء والأنفات إن اهتأنا حين تسمع من حق فهمه أقل منك أو ما هو شيء يعني بالأخليل الكافية أو إن انت تستحي من ما تسأل أو انت تزاياك رجالك ومن إذا اذا سمع الشيخ يقول مساله او يحكي حكايه وهو يحفظها ان يصغي لها اصغاء من لم يحفظها الا اذا علم من حال الشيخ ايثاعه وعلمه بان المتعلم حافظها يعني ينبغي ان بغى ان ترسي مثلا تعريفها والجريئه في الموضوع تصغي إليها وكانك مش عارفه ده ممكن يكون فيها زياده او ممكن يكون فيها راي مخالف للمتعارف او حاجه من الحاجات دي يعني طبعا لو كان het is een zo dat je het is dat je het niet kan. Het is het niet kan. Het is dat je het niet kan. is niet zo dat je het niet kan. Het is dat je het niet kan. Het is إن شاء الله نكمل نخلص نتخاف بيتنا نتخلص يعني أداء المتعلم وكده يتخلصنا سنة أولا وبعد العشاء نعمل لكم احتخال بقى إن إحنا تخلصنا أولا نعم سامع فيما هذه الأخلاق بس عشان ظروف إن ما عرفناش نقولها في درس الخامس إيه اللغة؟ لا لسه ثانيا شاء الله اللي خد التحوية وكأنه خد الطاع العقيد كانت موجودة نتاكم بها شاء الله بعد رمضان احنا انتفقنا ان احنا هنبدأ مدموع دروس دي ده دراسة يعني من بدايتها فمحتاجين من كل واحد من خواراتهم المرة الجاية اي كاتب في لستة باسماء اصحابه اللي ناوي يبلغهم يجيبوا المدرسة يأخوا مصحب بيتهم. ويسلم النوستة لمحمد بيه هو بقى كل شوية يزن عليه باللقطة بلغتو اللي مبلقوش فكرة بس انا بس لما اقول له كده <في> عشر دماغك مين من اللي بتعرفهم ممكن يحفر مؤهل إنه هو دروس يعني لا الدروس في المدرسة مؤايلا اصيب يعني ان شاء الله يعني اي حد يتعرف على الوضع الالتزام ممكن يكتب اللسته دي مكتوبه في تطبيقك عشان كل شويه تكلمه ده اللي انا اهتم بيه طول فتره رمضان لا مش معانا هو ياخد الحاجات الاول فهنبدا تاني ايه تاني إن ده بعد المراجعه ان شاء الله ده dan ziet ik een